يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرى أنت المعد لكل ما يتوقع يا من, يا من يرجى لشذاير